حفنتين لان هذا القمح ذا ثقيل وهذا القمح خفيف فمعيار القمح هو الكيل لا الوزن كذلك ما كان اصله الوزن مثلا كالذهب والفضه اذا قلنا مثلا هل نتبايع الذهب والفضه بالصاع لا الحديد بيعه وزنا بوزن مثلا هل يصح ان تبايع الحديد بالصاع لا وانما بالوزن فالربويات ما تباع المكيل الا كيلا والموزون الا وزنا فلو حصل تبايع مثلا بين اثنين قمح بقمح وقالوا بدل نكيل صاع بصاع صاع كذا نازل قنطار بقنطار نقول ما يصح لأن القنطار من هذا قد يكون أربعين صاع بينما القنطار من الآخر خفيف قد يكون ستين صاع وهكذا فما كان أصله الكيل ما يجوز بيعه وزنا لأنه ما ينضبط وما كان أصله الوزن ما يجوز أن يباع كيلا لأن أصله وضبطه بالوزن ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون كيلا للخبر. ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر لتفاوتهما في الثقل والخفة ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين ولا من أحدهما لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلتها مك بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم نعم ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين مثلا قلنا ان التمر والبر والشعير اذا بيع بجنسه يلزم التساوي هل يجوز بيع مثلا صبره الصبره الكومه من التمر صبره من التمر بصبره اخرى من التمر يتراءى لنا انها متساويات لا نقول ما يجوز لان ما نجزم بالتساوي وعدم الجزم بالتساوي يوجد الشك في التفاضل إذا لم يعلم التساوي فقد يعلم التفاضل يكون متفاضل فلا يجوز بيع صبرة من التمر بصبرة أخرى من التمر ولا صبرة من الشعير بصبرة أخرى من الشعير ولو تراءى لنا أنها متساوية إذن المكيل ما يجوز أن يباع بعضه ببعض وزنا المكيل ما يجوز أن يباع بعضه ببعض جزافا جزافا ولأن المماثلة لا تعم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك يجب أن يعلم التساوي ولا يعلم التساوي إلا بماذا بالكيل بل وزن ما يعلم كما تقدم أن الحفنة من البر قد تكون كيلو ونصف بينما حفنة من بر آخر تكون كيلو لأن هذا أحدهما ثقيل والآخر خفيف وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن لأنه أحصر ومنهما لا يأتي كيله وما لا يكال ولا يوزن إذا قلنا مثلا الربا في المطعوم أردنا أن نبيع عنب بعنب العنب لا يوزن ولا يكال ما وإنما هو هكذا فإذا أردنا بيعه بشيء مثله مثلا بغير الدراهم ف نعتبره بماذا بالأقرب وهو الوزن لأنه أقرب من الكيل أو رمان برمان مثلا أو بالطيخ ببطيخ نزنه وزنا إذا اردنا بيعه بجنسه لأنه أحصر ومنه ما لا يتأتى كيله مثل البطيخ مثلا ومثل الرمان ما يتأتى كإنه لكن إلى الوزن أقرب فصل. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا سؤال في الموضوع يقول هناك محلات للاستبدال فيتم استبدال الأجهزة الكهربائية وغيرها من محلات الأواني فتستبدل الأجهزة التالفة والمستعملة بغيرها جديدة ويدفع الفرق هذا لا يخلو ان كانت التالفه هذه مقصود وزنها لانها تؤول الى حديد او صفر او نحاس وتصنع فيدخلها الربا حينئذ وان كانت غير مقصود وزنها ولا خطر على البال وانما شيء مستعمل مثلا ثلاجه جديدة بثلاجه مستعملة ويدفع الفرق هذا لا بأس كنب جديد بكنب اخر مثلا يدفع الفرق لا بأس لان هذه ما يدخلها الربا هذه الاجهزه لا يدخلها الربا لا يدخلها الكيل ولا الوزن ولا الطعام علل الربا مفقودة فيها فراش بفراش إذا لم يكن في مجال الوزن الصوف اللي فيه ما قصد الوزن ولا قصد الصوف فيجوز استبدال سجادة بسجادتين غطاء بغطاءين مثلا سيارة بسيارتين ويدفع الفرق مثلا سيارة بسيارة ويدفع الفرق نعم يجوز هذا لأن علة الربا مفقودة فيها يقول السائل هل يصح الزواج بين رجل عنين وامرأة كبيرة اذا تراضيا فيما بينهما نعم يصح هذا اذا تراضيا اذا رضيت المرأة كبيرة او صغيرة حتى وان كانت شابة اذا رضيت بالعنين يجوز لانه ليس المقصود من الزواج الجماع فقط لا مقصود امور كثيرة منها الكفالة والرعاية والقيام عليها مثلا امرأة مثلا تريد من يتولى امرها ويكفلها ما يهمها موضوع الجماع والشهوة والانجاب ما يهمها يهمها ان تجد من يتولى امرها مثلا امرأة محتسبة تريد ان تخدم رجل صالح وان كان كبير السن مقعد مريض ترضى ان تتزوج بهذا لاجل ان تخدمه ليأجل أن تقوم عليه، ترعى شؤونه وتخدمه في بيته وفي فراشه، وكذا إلى آخره، وإن لم يكن هناك جماع ولا إنجاب، فالزواج كما يعني له أحوال،, أحوال احيانا يكون مباح، مثل من لا شهوة له، ما عنده شهوة مثل العنين. مباح له أن يتزوج إذا وجد امرأة ترضى به ولا يقال إنه ما يصح لك أن تتزوج لأنك ما تقوم بحق المرأة لا هو يقول أنا مثلا أريد خدمة أريد امرأة أحتسب أقوم عليها وأنفق عليها واتولى أمرها مثلا نقول في حقه الزواج هذا مباح يقول السائل شخص لديه منزل قديم ويريد ان يقترض مبلغا من بنك التسليف على ان يقوم بترميم المنزل هل يجوز له ان يستخدم المبلغ في غير الترميم اذا كان هذا القرض قرض حسن يعني اعطي اياه لهذه الاشياء بدون فائدة ربوية فلا يجوز له ان يستعمله في غير ما اعطي له لانه اعطي له لاجل ان يرمم بيته الذي يحتاج الى اصلاح او يخشى عليه من السقوط فيه او نحو ذلك فلا يجوز له ان يصرفه الى غيره اما اذا كان هذا القرض بفائده الربوية فهو محرم يحرم عليه ان ياخذه مطلقا سواء صرفه فيما هو له او لغيره يقول السائل رجل تزوج امرأة وابو المرأة في بلد ووالدة المرأة في بلد فهل يجوز هذا النكاح نعم يجوز لأن كان الزوج في بلد والمرأة في بلد وابوها في بلد وامها في بلد اخر لا اشكال هو اذا وكل من يقبل الزواج من ابي المرأة من وليها أولي المرأة وكل في بلد الزوج من يزوجه اياها فالرجل مثلا هنا والمرأة ووالدها في مصر والرجل يريد ان يتزوجها ليتسبب في مجيئها مثلا ولا يريد ان يذهب هو بنفسه فابو الزوجة يوكل رجلا هنا يزوج فلانا ابنته فتكون زوجته ثم يكلف والده او ولده في مصر ليحذرها لانها اصبحت زوجة ابنه او زوجة ابيه فيحذرها لانه محرم لها يقول السائل لصديق مدير لبنك الربوي فلو زرته في مكتبه وقدم لي شاي او ماء هل اقبله ولو دعاني لوليمة في منزله فهل أجيب نعم من حيث القبول يجوز لك أن تقبل هديته أو طعامه أو ما يقدمه لك يجوز لأن مثل هذا الرجل ما له مختلط ماهو حلال وحرام فلو قدم لك شيئا وقبلته فلا بأس وإذا تنزه الإنسان واتق الشبهات فهذا خير يعني من حيث الجواز يجوز وإذا تنزه عن كل ما فيه شبهه فهذا حسن ويحسن بالمسلم أن يناصح أخاه المسلم إذا رأى أنه واقع في حراب يقول السائل هل يجوز شراء مطعوم بمطعوم مع اختلاف النوع؟ نعم يجوز مطعوم بمطعوم من جنسين لكن يشترط القبض في المجلس ولا يلزم التفاضل لو مثلا اشتريت كيلو تمر بكيلوين من العنب يجوز التفاضل بينهما لكن يلزم القبض في المجلس يقول السائله هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة أن تخرج إلى محل لتحفيظ القرآن لا بأس عليها إن شاء الله في هذا لأنها للتعلم لتعلم العلم والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء المتوفى عنهن أن يجتمع بعضهن ببعض نهارا وكل واحده تبيت في بيتها ليلى فتخرج مثلا لتحفيظ القران تخرج لما لا بد لها منه مثلا من المستشفى مراجعه المستشفى او مراجعه المحكمه او كتابه العدل ونحو ذلك يقول السائل إذا اشترى شخص ألف كيلو تمر وثمنها خمسة آلاف ريال على أن يأخذ بدلا منه ضر بعد ستة أشهر بخمسة آلاف ريال إذا كان شرط أن يأخذ البدل مثلا بر فلا يجوز إذا اشترى شخص مئة كيلو تمر بخمسة آلاف ريال هذا لا إشكال فيه على أن يأخذ بدلا منه بر بعد ستة أشهر لا هذا لا يجوز لأنه باع تمر ببر بعد ستة أشهر إذا جاء المرء متأخرا وقد كبر الإمام لصلاة الجنازة تكبيرتين فماذا يفعل نقول يدخل مع الإمام يدخل مع الإمام ثم له أن يبدأ صلاة الجنازة من أولها وله أن يبدأ مع حيث وقف الإمام مثلا ثم إذا سلم الإمام لا يخلو. إن كانت الجنازة باقية فيكمل صلاته إن كان بدأ من أول الصلاة فيأتي بآخرها وإن كان بدأ مع الإمام في آخر الصلاة فيكمل أولها يقضي أولها وإن كانت الجنازة مرفوعة كما هو الحال في المسجد الحرام وغيره من المساجد الكبار إذا سلم الإمام رفعوها فيكسابع التكبيرات الباقيه عليه يكمل أربع تكبيرات ويسلم مثلا دخل مع الإمام في التكبيره الثالثه فاته تكبيرتان إذا سلم الإمام فكبر تكبيرتين ثم سلم أنت يقول السائل ما حكم الأكل والشرب أثناء الطواف حول الكعبة يجوز الأكل والشرب حال الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله جل وعلا أباح فيه الكلام وما كان مباح فيه الكلام فيباح فيه الأكل والشرب يقول السائل هل لطواف الوداع سعي بين الصفا والمروه لا طواف الوداع لا يتبعه سعي السعي مرة واحدة في النسك سبعة أشواط في الحج فقط وسبعة أشواط في العمرة وإذا صار قارنا الحج والعمرة جميع فيكفيه سعي واحد سبعة أشواط يقول من مات ولم يحج هل يجب ان يحج عنه هل يحج عنه من تركته اذا لم يحج فيجب ان يحج عنه من تركته ان خلف تركه واذا لم يخلف تركه فلا يلزم اولياءه ان يحجوا عنه الا تبرعا اذا تبرعوا بهذا فحسن لكن لا يلزمهم اما اذا خلف مال فيجب ان يحج عنه من ماله او تبرعا من اقاربه يقول بيع الذهب المشغول بالذهب الخام هل يلزم فيه التساوي ام ان الزيادة تقابل الشغل لا بل يلزم فيه التساوي ولا يجوز فيه التفاضل فاذا لم يحصل من المعلوم مثلا ان البائع الذهب ما يبيع عليك الذهب بوزن السبائك مثلا وانما يريد اجره لعمله فتبيع عليه ما معك من ذهب نقدا ثم تشتري بهذا النقد ما تريده من انواع الذهب ولا يجوز ان تبدل ذهبا بذهب متفاضلا يقول هل الوقوف عند الملتجم؟ منصقا صدري وجسدي وخدي ورافعا يديه إلى أعلى بجدار الكعبة هل هذه الوقفة تعد وقفا للتذلل لله وقد وردت نعم هذا الملتزم والملتزم هو ما كان بين الحجر الأسود إلى الباب أو الى من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب السحب الالتزام عند السفر او عند القدوم القادم الى مكة يستحب له ان يلتزم ومن اراد سفرا يستحب له ان يلتزم استحبابا لا وجوبا اذا تيسر ذلك متى يصلي داخل الكعبه او في الحجر هل بعد الطواف ام قبله لا تلازم بينهما لا تلازم بين الصلاه داخل الكعبه والطواف كذلك لا تلازم بين الصلاه في الحجر والطواف متى ما شئت تصلي في الحجر مثلا كلما تيسر لك لان الصلاه في مقدمه الحجر كالصلاة في داخل الكعبة لان مقدمة الحجر من الكعبة قبل ان ينحن الجدار هذا من الكعبة وعند انحناء الجدار يكون خارج عن الكعبة ورد ان عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي في الكعبة فتقول فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وادخلني الحجر وقال صلي ها هنا هذا من الكعبة فمقدمه الحجر هذه من الكعبه هل تقاضي الاجر على تحفيظ القران جائز نعم جائز لان الانسان يريد ان يتفرغ لهذا يترك شغله يترك كسبه من اجل ان يعلم ثم عاد هو وليته إن كانت نيته تعليم أولاد المسلمين القرآن كبارا أو صغارا فالله يأجره مع أخذ الأجرة وإن كان قصده الأجرة الدراهم فقط ما عنده نيه احتساب وإنما يريد الكسب من هذا فهذا ليس له إلا ما أخذ جميع الأعمال الدينية مثلا بحسب نية المرء إن كان محتسبا مثل الإمامة والقضاء والأذان وغيرها مما له رواتب إذا كان محتسبا فالله جل وعلا يثيبه مع ما يأخذه من المكافأة والراتب وإن كان قصد بذلك الراتب فقط فلا أجر له هل اللقطه داخل مكه حكمها كداخل كداخل المسجد داخل المسجد الحرام ام انها تاخذ حكم اللقطه في اي مكان اللقطه في مكه وفي المسجد الحرام كلها سواء لا تملك ولا تحل لقطتها الا لمنشد يعني ياخذها ليبحث عن صاحبها والا اتركها اخي في مكانها لعل صاحبها ان ياتي اليها فما ينبغي للمرء ان ياخذها الا ان كان يعرف صاحبها او يريد ان يتعرف عليه يقول السائل تطيبت وانا محرم اذا تطيبت ناسيا او جاهلا فلا شيء عليك ولا يلزمك فديه واحرامك صحيح اما اذا تطيبت تعلم انه ممنوع وتطيبت فيلزمك فديه ذلك وهي اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شات يقول السائل ما حكم صلاة الفريضة في الطائرة هو انا جالس على الكرسي نعم لك ان تصلي في الطائرة او في اي مكان جالسا اذا لم يستطع تستطع القيام لانه لا يخلو الحال ان كانت الطائرة تنزل قبل خروج الوقت او وقت التي تجمع معها فالأحسن أن تؤخر الصلاة حتى تنزل الطائرة أما إذا كانت الطائرة مثلا أقلعت قبل الفجر وأنت تعرف أنها لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس مثلا كل الوقت ستكون في الجو فيجب على المرء أن يصلي كذلك مثلا أقلعت الطائرة قبل الظهر وأنت تعرف انها لا تنزل إلا بعد المغرب فيجب أن تصلي الظهر والعصر بالطائرة والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم إن استطعت قائما وإلا جالسا وإن استطعت أن تسجد وتركع وإلا تؤمي إيماءا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين